السؤال الاول كان باب دخول الخلاء والاستطابه من الذين أو من من العلماء يعبر بالخلاء ومنهم ومن من, من منهم من يعبر بالاستطابه من من العلماء يعبر بالخلاء ومن ومن من منهم يعبر بالاستطابة قلنا ان الاستطابة تعبر من الفقهاء والخلاء تعبر من المحدثين طيب الخبث والخبائث ما معناها ما معنى الخبث وما معنى الخبائث ولماذا امر بالاستعاذ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها السؤال الثاني أو الثالث ماذا نهي عن استقبال القبلة بغائط او بول انت قم انت أيوه ما الاجابه عن هذا السؤال لماذا هذا النهي تعظيما للقبلة احسنت جزاك الله خير لماذا نهي عن استقبال القبلة بغائط او بول السؤال الذي بعده هذه المسألة فيها خمسة مذاهب اذكرها وبين المذهبين القويين هذا حسب ما يظهر لنا لا بأس التنزيح مذهب المحرم مذهب مباح مذهب تفصيل مذهب اذا هي اربع منين جاء الخامس من عندي انا اربع اربع مذهب طيب. السؤال يا إخوة أرجو الهدوء يا إخوة يا طلبة العلم يا أيها الفضلاء مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط فيها أربعة مذاهب مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط فيها أربعة مذهب اذكر المذهبين القويين هذا في تصورنا ماذا تستفيد السؤال الذي بعده ماذا تستفيد من حديث عبد الله بن عمر رقيت يوما على بيت حفصه الحديث ماذا تستفيد من حديث عبد الله بن عمر رقيت يوما على بيت حفصه الحديث ماذا تستفيد أنت, أنت قم ماذا تستفيد من حديث عبد الله بن عمر أيها التفرقة البنيان والصحراء أحسن جزاك الله خيرا